بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوم ديناضا شديدا من لدنه ويبشر المُتَّمِنِينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَن لَهُمْ أَجْرٌ حَسَنٌ لا كِثِيرٌ فِيهِ أَبَداً وَيَأْذِرَ الَّذينَ قَالُوا تَخَلَّ اللَّهُ وَدَدَى مَا لهم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَدَلِي أَبَداً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 بزينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أَوَلَّ فَكْتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَامِ الْلَّدُوَانَ كَرْحَمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَالرَّبَّنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ ثَنِينَ عَدَدًا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 قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إله لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قونا تخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكه فَأَوْيَلَ الْكَهْفَ يَا شُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ الفَقْرَ وَتَرَشْ الشَّمْسَ إِذَا طَنَعَ التَّزَارُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ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 وتحسبهم أيقاظو وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم داسط ضرعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لو منهم فرارا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 فبعثوا أحدكم بورئكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وينتلطف، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إنهم هرو عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم وَدَنْتُفْلِحُ إِذَا أَبَدَىٰ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَغِيبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بنوا عَلَيْهِمْ بُنِيَ اللَّهُ بِهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 قُلْ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَا سَمَاءَ يُحِيطُ بِهِمْ فَلَا يَسْمَعُونَ إِلَّا هَمْسًا وَزِدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ ولي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدون وجهه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 من ربك فما شاء فليقوم وما شاء فليكفّ. إنّا اعتدنا للظالمين نار نار أحقّ بهم صرادقها. وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّهُ لِيَشْوِ الْوَجُوهُ بئس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَاتُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ إِن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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخم وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوله أنا أكثر منكما مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئذ هددت إلى ربه لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحره وهو يحاوره تَمَنَّى الَّذِي خَلَقَ مِن تُرَابٍ انكَفَرْتَ مِنَ الَّذِي خَلَقْتَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي ولا لِكُنْ بِرَبِّي أَحَدٌ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إن ترني أنا أقلبين كما لهم وولدت فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جندتك ويُر إِلَى عَلِيهَا حُصْبَانٌ مِنَ السَّمَايِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَّ قَوْاً أَوْ يُصْبِحَ مَا أُهَارُهَا غُورًا فَلَنْ تستطيع له طلبا وأحيط ثماره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها على ما فق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب بي احد ولا تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرا هنانكن ولا ينتون الحق هو خير فوابه وخير عقبا أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت تُنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحساها وَمَا تَجِدُونَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ سُجُودًا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إذني سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظن لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعنا ما سئي يؤمنوا إلّا أهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَبْتِيَهُمْ سُنَّةً أَوَّلِينَ أَوْ يَبْتِيَهُمُ الْعَذَابَ قُبُلَةً وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا رب آيات ربّه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إن جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه وفي وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ضر رحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم مَوْعِدُ الَّذِينَ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِ مَأْوَى وَتِنكَلِ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِجَنَّاتِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى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 لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنكره وانتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمدي مما علم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن لا تستطيع علي صدره قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تثقلني من امر عسرا فانطلق حتى اذا لقيا غلاما فقتله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 وَأَنَّ الْغُلَامَ فَكَانَ أَبَواهُمْ مِنئِن فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبَادَلَهُمَا رَبُّهُمَا منه خيراً منه زكاة واقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بنغاء شدهما ويست يَسْتَغْفِرُكَ زَهْوَ مَا وَيَسْتَغْفِرُكَ زَهْوَ مَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَقْوِينُ مَا لَمْ تصطع عليه صبرا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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا إم وَإِمَّا لَا تَتَّقِذَ فِيهِمْ حُصْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوَفَ نُعْلِبُهُ ثُمَّ يُرْدُ إلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرَى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 لَقَوْمِ عَدْنٍ شَمْسٌ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَن خُبْرًا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 فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردماً أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قادن فخو حتى إذا جعله نارا قاد أتوني أفر عليه قطرا فنصطعو.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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أدنى جهنم من الكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرن أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع.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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُجُلَىٰ خَانِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِورَةً قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحيني أنما إلهكم إله واحد ان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا